لبي كثار الله لبي كثار الله إني أنا شبل الحسن صبط النبي والمؤتمن هذا حسين ال... Murtahan Laba'in kathar Allah Laba'in kathar Allah Khaaqa al-qaasimu fathfiya Hama Laba'in عرّيسي شهاده ما طفيت شمسي لأنّاري شرف عيل قيل شمي حرسي لبليمي نذر عمري وبذل نفسي وظلليلكم كل لي لا يتقنس فار شعارا للعز واللي تاع وللوفاء تذكار وللوفاء تذكار Ajarah Hussainun Aadmo'i ya Karbala'u Faesma'i Laba'in kathara Allah Laba'in kathara Allah Faka'l qasimu fathbiya amma Laba'in Qar Allah لجدران ييل شرف جاي من وزع على سيوفي الحروب بجسمي عريسي واصاري تخبى بدمه وللكاذر تزين في فوا ولمه بطل روى كربلا بدماه الدهر لن ينساه الدهر لن ينساه مبتلى فخرا بساحات العلا فاستنصر خانتك كربلا لباكثار الله لباكثار الله Allah. وجود الحسن بالقاف ما الثلجان سم وابنا خويته وعزم من به في زرع فيك ضر بلا غيرك تبني هاشم يا صالح زمين جمي السماء لازم عرس الفداه في روضه الاحجان باق المد الازمان مدى يبقى كن اجمعين حُرُّ الشَّهِيدِ ثَائِرٌ يَدْعُو لِيَوْمِ الْمَحْشَرِ لَبَّيْكَ نَذَارَ الله لَبَّيْكَ نَذَارَ الله خَلَقَ قَاتِمٌ وَقَفْ بِهَا حَمَّاد لَبَّيْكَ الله لَبَّيْكَ about Allah. جاء السمصينة من جيل دي الشميس درعي سيف الموت صاري بيمنت الشمعي لذلك رسم عرس بكيل جفين دمعي وَصْبَاحَ الْبَطَالِ لِلْتَاهِ ضَحِيْقَ الْعَشْمْسُ أَنْتَ وَنُوْرُهَا وَضُحَاهَا وَاللَّيْلُ إِذْ يَغْشَاهَا وَاللَّيْلُ إِذْ يَغْشَاهَا شَمْسُ الَّتِي كُلِّ فيها الشموس تهتدي فاصرخ بوجه المعتدي لبا إن الله لبا إن الله انكدار الله انكدار الله بلغ جن سي ان على العزيز ما مكار بل احزان نثار كل سنين نواياي والمذبح الغير فات قدامه ابدي حسينا بمن حري ودماي يا غايتي ومناي يا غايتي ومناي رضا حسين مطلبى فهو الشفيع مذ نبي يا كربلاء ور قلبي لبا انثار الله لب إن للشاعر سيد احمد الياسري